الرشيدة متى نرى الغرة الحميدة متى نرى قلعة الرشيدة متى نرى الغرة الحميدة متى إلى كرب لا تثور يكاد يأتي عصر الظهور ويعتل الصوت بالصدور نصبرنا في جراحي الرياض وأنت الشمس خلف الساحة سکول مصاح و هذا السبط فوق من <صحة> الذي دق حصن خيبر متى لثئر حسين تظهر من الذي دق حصن خيبر متى لثئر حسين تظهر من بعدكم نحن نبتلي وقلبنا جمر يغتلي ونبضه القلب يا علي ويلا كرب لا تثور يكاد يدي عصر الظهور ويعتل الصوت بالصدور يا رب Abiento de que tu cu Producto El Mesabi Me عصرح حسين سليل على الطف يا فيرون المصلي للقبلتين يثار الى خاطر الحسين يا المصلي للقبلتين ار الى خاطر الحسين كل النفوس لك فدا وكربلا ضما الردى في كل صوت على الندى يا متى نرى الغرة الحميدة متى إلى كرب لا تثور يكاد يتي عصر الظهور ويعتل الصوت بالصدور Uh, la la, la, la. ترا تهيجو اسان کعليہ